السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بل لا وربي عالم الغيب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 إلى العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل مزق إنكم لفي خلق جديد. أترى ل الله كذبا أم به جن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 119. وفي ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود من فضلا يا جبال أوبي معه والطير 112. له الحديد 113. أن أنعمل سابغات وقدر في السر وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح أغدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه وَمَن يَزِقْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ إِذْ أَمَرَ آلَ داود شُكْرًا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 فَلَمَّا خَرَّتْ بَيِّنَتُ جِنٍّ أَلَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ بلدة طيبة ورب غفور فاعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خنط وأثي وشيء من سدر قديم ذلك جزائناهم بما كفروا وهالجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرا ظاهرة وقدرنا فيها السير سير فيها ليالي وأيام آمنين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 أُلِدْعُ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَوَتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الَّمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ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 فَتَلِّ النَّاسَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّكُمْ يَعْدُو يَوْمًا لَا تَسْتَخْرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ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 تَنْتُمْ مُجْرِمين وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بِالْمَكْرِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اتَّقُونَ نَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ ونجعل له أندادا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 صدقم عما كان يعبد آباؤكم. يريد أي صدقم عما كان يعبد آباؤكم. وقالوا ما هذا؟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 ما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحى الي ربي انه سميع قريب ولن ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا له التناوس من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد